لمَّ جزَا قلَ ل فَتَهُ آتِنا غدَا أنا لَ قَدِلَ قنا مِن سَفرنَا هذا نَصَبَ فَلَ جزَا قلَ فَتهُ آاتنا غدَا إلَ قَللَ ق سفرين هذا نصب ايذا اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وان رايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انساني هو الشيطان ان اذكره وحوته وما انثاليه الا الشيطان غنذر واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله, سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى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 هُ موسَأَتَّ بِعُكَلَ أَنتُعَمَنِ مِم مَاعُِّمْ تَُشْدَ قَالَ لَهُوسَتَّكَلَأَن تُأَِّمَن مِمْ مِمْ تَشْدَ قَالَ إَِّكَرَ تَسْتَطِيع معي صبرا فَإِن تَسْتَطِعْ مَا هِيَ خَطَرَا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ وَأَنَا لَمْ أُحِطْ بِهِ خُبْرًا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال شيء حتى أحدث لك اذا ركبت في السفينة خرقها ان قلب احدها اذا قال اخرقته لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا انا اخرقته لتغرق اهلها لقد جئت شيئا لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال ان اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من يُشْرَى رَأْضَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَقَتَلَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نفس قال أقت تنفسا زكييةة بغير نفس لا قج تشيئا نكرىقال أقتل